أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولؤ لدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر إن المجلمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر